إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أَفَمَنِّ الْقَافِنَارِ خَيْرٌ أَمَّا يَأْتِي آمِنٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ